ا ل أ ر ض ه ا م د ة ف إ ذ ا أ ن ز ل ن الله ع ا ا ل اهتزت وربت ح س ن بهيج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 يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد إِنَّ الَّذِينَ كفروا وَيَصُدُّونَ عَنْهِ كَفَرُوا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 حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به, أو تهوي به الريح في مكان سحيق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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له د م ا الصوامع وبيع وصلوات ومساجد, ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره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 و إ ن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادوا وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير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 م و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم ع ذ ا ب م ه ي ن و ا ل ذ ي ن ه ا ج ر و ا في س ب ي ل ا ل ل ه ثم ق ت ل و أو م ا ل ا س ل ه ر ز ق ا حسنا و َ إ ِ ن َّ الله ََّ لهو ََُ خير َْ الرازقين َِِ ليدخلنهم َََُُِّ مدخلا يرضونه َََُْْ و َ إ ِ ن َّ الله ََّ لعليم ٌََِ حليم ٌَِ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 ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع إ ل ى ربك انك لعلى هدى مستقيم و إ ن جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون